الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه الماده ة والصلاة الحمد العالمين والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله لله على رسول وعلى آله عليكم أجمعين رب ورحمة ر ب و ك ت كثيرا ً ما نواجه مسلمين يعيشون فصاما ي نكدا بين قناعاتهم وبين سلوكياتهم وممارساتهم وبين تصوراتهم وبين تصرفاتهم وبين شعاراتهم وبين واقعهم وبين ايمانهم بالله وبين أ ع م ا ل خلت من ا ل إ ي م ا ن وروح التقوى ومعاني ا ل م ح ب ة و ا ل أ ن س بالله سبحانه ف إ ن للقلوب شعثه ة كما القيم م قال ابن ر ح ا لا ل ل ه يلمها إ ل ا إ ق ب ا ل على الله و إ ن للقلوب حزن ة لا يزيلها إ ل ا م ع ر ف ة بالله و إ ن للقلوب و ح ش ة لا يصرفها ولا يزيلها إ ل ا أ ن س ب ن ب ل ه و إ ن م ن م ن ي ن تمي إ ل ى أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ت ج د هي ع ي ش ا ل ف ص ا م النتي بين ا ل أ خ ل ا ق وبين التدين بين ا ل ع ق ي د ة وبين العمل بين ا ل ع ل م و ا ل م ع ر ف ة وبين ا ل أ خ ل ا ق و ا ل س ل و ك والممارسه وفي ذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا م ر أ ة تصوم النهار وتقوم الليل ة وتؤذي جيرانها قال هي في النار و إ ذ ا أ ت ا ك م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لم يكن صلى الله عليه وسلم يفصل بين ا ل أ خ ل ا ق وبين الدين ف ا ل أ خ ل ا ق ش ع ب ة من شعب الدين فكان يكفي أ ن يقول إ ذ ا أ ت ا ك م من ترضون دينه فزوجوه ل أ ن الذي له دين بالطبع ومن المفترض ومن لازم تدينه ان يكون له أ خ ل ا ق ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف واقعا يعيشه بعض الناس عنده دين ولكن بدون أ خ ل ا ق ل أ ن ه فهم التدين أ ن ه جفاء وجفاف ولم يفهم من التدين انبساط الخلق ولين الطبع وطيب المعشر وحسن اللفظ وطيب ا ل ك ل م ة وحسن الكلام مع الناس ما فهم الدين إ ل ا في إ ط ا ر ا س ت ق ا م ة هو يظن أ ن ه على الدين ولذلك إ ذ ا أ ت ا ك م من ترضون دينه وخلقه قد يكون على دين ولكنه س ي ء الخلق وشرس الطبع وبعض الناس بالعكس عندهم من ا ل أ خ ل ا ق في حسن التعامل ما عنده لكنه بدون دين تجده مهذب راق ي في ملبسه ما شاء الله نظيف ب ي س ت ح م ب يصابون قف وبشك البنطلون وبتريح ب ر ي ح ة ر ا ق ي ة وكان عفصك يقول لك معليش ا وسوري و أ ن ا م ت أ س ف لكن ما ر ص ل ي بعد كله بعد بعد ضيافته كله ر ص ل ي هذا عنده خلق ولكن لا دين له والصواب أ ن يكون المؤمن على غير فصام على وئام بين ا ل ع ق ي د ة التي هي ليست مجرد معارف و ج د ا ن ي ة ولا مسالك ك ل ا م ي ة ولا فلسفات يونانيه انما هي ع ق ي د ة ر ا س خ ة الغرض منها تهذيب النفس بالاعتقاد و أ و ل ما تزكى به النفوس و أ ح س ن ما تقوم به هذه القلوب و أ ح س ن ما يصان به ا ل إ ن س ا ن من الوساوس و ا ل آ ف ا ت ا ل ق ل ب ي ة و ا ل ح ض و ر ا ل ن ف س ي ة هو إ ي م ا ن ه ومعرفته بالله وذلك أ ك ب ر دافع له أ ن يعامل الناس ا ل م ع ا م ل ة ا ل ط ي ب ة يقول ابن القيم رحمه الله و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يعاملون الناس من أ ه ل ا ل ق ب ل ة ب ا ل إ ح س ا ن طلبا لرضا الله تعبدا حتى إ ذ ا عاملوهم م ع ا م ل ة ط ي ب ة إ ن م ا كان الغرض التعبد فلما قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أ خ ي ك صدقه ليس مجرد التبسم الذي في إ ط ا ر ا ل م ج ا م ل ة ما في ناس أ ص ل ا بيتبسم لما انت ل ي تبسم ليك لكن هل هو استشعر البعد التعبدي والعمق ا ل إ ي م ا ن ي أ ن ه يتبسم ط ا ع ة لله تعالى وامتثالا ل أ م ر رسوله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدق احتسابا وتعبدا ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في المدارك يعاملون الناس م ع ا م ل ة ط ي ب ة تعبدا فهم لا يعاملون الخلق ولكنهم يعاملون الله ا ل م ع ا م ل ة في ا ل أ ص ل مع الله ل أ ن ه لو أ م ر ك أ ن تقاتل ل ق ا ت ل ت ولو أ م ر ك أ ن تحسن أ ح س ن ت إ ذ ن أ ن ت عبد خاضع م ذ ع ن منقاد ل أ م ر الله سبحانه وتعالى بعد هذه ا ل م ق د م ة من هم السلف الذين ينبغي أ ن نتخلق ب أ خ ل ا ق ه م إ ن ك ل م ة السلف تعني أ و ل ما تعني ا ل أ ن ب ي ا ء هذا في إ ط ل ا ق ه ا العام وليس في إ ط ل ا ق ه ا الاصطلاح الخاص السلف أ و ل ما نعني بذلك كل من كان من أ ه ل الخير قديما وعلى ر أ س هؤلاء بل أ ئ م ة هؤلاء بل ساده وقاده هؤلاء جميعا هم أ ن ب ي ا ء الله ورسله عليهم صلوات الله أ ج م ع ي ن أ و ل ئ ك الذين هداهم الله فبهداهم ا ق ت د و ولذلك السلف نعني بهم هؤلاء ثم نعني بهم القرون ا ل م ف ض ل ة الثلاث ومن سار على نهجهم من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ساروا على نهجهم ممن صح معتقدهم وسلمى منهجهم وصح دينهم واستقاموا على شرع الله تعالى طيب ما هي أ خ ل ا ق ه م التي نحتاج إ ل ي ه ا الخلق ا ل أ و ل من أ خ ل ا ق السلف الذي نحتاجه الورع وهو من أ ج ل أ خ ل ا ق السلف و أ ل ف في ذلك المروز كتابه الورع و أ ل ف عبيد الله بن عبد الخالق الالبيري الورع و أ ل ف ابن أ ب ي الدنيا الورع و أ ل ف ا ل إ م ا م أ ح م د الزهد والورع كل ذلك ل ي ن ب ه على أ ن ثمره التدين و خ ل ا ص ة ا ل إ ي م ا ن أ ن يقودك إ ل ى ورع و هو كما قال عنه الجرجاني في التعريفات الورع يرع و ر ا ع ة إ ذ ا نكص وجبن وترك وتراجع وتحرج وتوقف هذه العبارات كلها تدل على معاني الورع والجبان عند العرب ورع ليس ل أ ج ل ورع اصطلاحا يعني ما عنده دين لكنه نكس وابتعد وتوقف وتردد وتراجع والورع هو ترك الشبهات خوف الوقوع في الحرام ويكون الورع في أ م و ر أ ج ل هذه ا ل أ م و ر الورع في أ ك ل الحلال والحرام ل أ ن الورع يرتبط بالحلال والحرام ابتداء فلذلك لما انصرف قول السلف عن الورع انصرف عن أ ك ل الحلال والحرام في ذ ل ك يقول ابن أ ب ي الدنيا رحمه الله في كتاب الورع قال ترك د ا م ق مما حرم الله الدانق أ ق ل و ح د ة في الدرهم أ ي ع م ل ة ع ن د أ ق ل و ح د ة ف أ ق ل و ح د ة في الريال شنو لا ما الريال السوداني الريال السوداني ما عنده ق ي م ة الهلله والدولار يقولوا شنو السنت طيب الدانق زي ملين أ و هلله أ و سنت قال لابن ابي الدنيا ترك دانق مما حرم الله أ ح ب إ ل ي ن ا من خمسمائه ح ج ة فالحج يحج كل الناس أ م ا ترك الدانق مما حرم الله تحريا وورعا لا يقدر على ذلك إ ل ا صاحب إ ي م ا ن وتقوى فلذلك الورع مهم في البخاري أ ن أ ب ا بكر الصديق رضي الله عنه لما أ ك ل ا ل ل ق م ة التي أ ت ا ه بها غلامه وكان قد تكهن في ا ل ج ا ه ل ي ة تكهن يعني يفتح الكتاب ولحد ما دري في ن ا س شغالين فتح الكتاب وفتح الكتاب كان ما له ح ل و ا ن هو ما جاء في البخاري تحريما لي م ل مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن والحلوان من الشيء الحلو يعني زي ا ل ح ل ا و ة يعني الحلوان أ ح س ن تعريف البياض والبياض من الزمن ذاك ما و ق ف لحد يوم الليله شغال طبعا فالزوجك ا ن ت ك ه ن فتح الكتاب يزعم أ ن ه يعلم شيء من الغيب ثم أ س ل م و أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة آ ت و ا بياضه القديم فصنع به طعام أ و اشترى به طعام ووضعه بين يدي أ ب ي بكر رضي الله عنه اجمعين أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما أ ك ل منها ا ل ل ق م ة ا ل أ و ل ى وسائل وعرف مصدر ا ل ل ق م ة أ د خ ل يده في فمه وجعل يتقيا ل ل ق م ة وهذا صعب جدا ل أ ن ا ل ل ق م ة واحده وانا زوزو لم ي ك و ن جعان أجل مليان مقبطه مليانه لكن وقال ا ل ف د ه قاءها ثم قال لو لم تخرج إ ل ا ومعها روحي لفعلت ل أ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ي م ا ج س م النبت من سحت فالنار أ و ل ى به ولم ينتهي الحديث قال ثم رفع يده وقال اللهم إ ن ي اعتذر إ ل ي ك مما خالط الامعاء وحمله العروق بعد ا ل ل ق م ة فيها جزء يتلصق مع المصاري ما بيطلع ده قال له يا الله انا ما قدرت ط ل ع ه ا سامحني فيها وهذا لو لم يكن هنالك ورع لذلك ابن القيم رحمه الله يشبه الدين ب ش ج ر ة اصلها التوحيد وساقها ا ل ع ب ا د ة وفروعها الاخلاق وثمرتها الورع ث م ر ة الدين الورع أ ن ا عنده ورع ما استفاد من دينه شيء ل أ ن ه يتعامل مع الخلق ومع العباد بل ومع نفسه ومع قوته ومع جوارحه بغير ورع ولا تقف ما ليس لك به علم إ ن السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا فمن اعتقد أ ن ه محاسب وبذلك مجازا لا س ت ق ا م على السلوك القويم و لاخاف الله و لا ابتعد ع ما يغضب الله خوفا و ورعا بل حتى الشبهات و ما ليس بحرام يتركها في الصحيحين ق ص ة رسول الله صلى الله عليه و سلم ق ص ة و ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ ن ا ل ق ص ة من ا ل أ م و ر التي تميل إ ل ي ه ا الفطر والتي ت أ ل ف ه ا الطباع و لذلك كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقص على أ ص ح ا ب ه ا ل ق ص ة ويربيهم بذلك وهذه قصه ن ب و ي ة م خ ر ج ة في الصحيحين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان فيمن كان قبلكم رجل باع أ خ ا ه عقارا بيت عادي المشتري دخل البيت واستلمه وسلم البائع الثمن ولكنه أ ر ا د أ ن يحدث في البيت إ ص ل ا ح ا فلما حفر وجد في البيت ج ر ة فتحها ف إ ذ ا هي م م ل و ء ة ذهبا ا ل ج ر ة مملوءه ذهب, الجرة مملوء ذهب حمل ا ل ج ر ة وذهب إ ل ى البائع وقال له لعلكم أ ن س ي ت م في داركم التي بعتموني اياها هذه الجره وهذا يدل على ورع ل أ ن ه بنقوسين س و د ا ن ي ه ما لبد بها تعرف لبد يعني شنو يعني شنو؟ يعني م ا ق ا لشفع والمراء والمطلع و ا ل ل ي ب ا ذهب ما تكلموا زول ما ل تكلم ر ي د ه ا الزول طوالي شال ج ر ة وذهب بها إ ل ى البائع فقال البائع لقد اشتريت ا ل أ ر ض قديما وبنيت عليها قديما ولم يكن لي فيها ج ر ة ذ ه ب إ ن ه ا لك و إ ن ي لا أ س ت ح ل ه ا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ذ ن العجيب قال فتدافعا ل ج ر ة ديديها دي دي دي دي قال حتى اشتجروا, اشتجروا يعني شنو؟ قام ا ل شكله الناس د ي ن ما نصح ولا ا شو ك ل ف ي ش المشتكين في شنو ما متنازعين في أ ح ق ي ة بها كل لا يريد أ ن تكون له الجره قال حتى أ ت و ا قاضيا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هؤلاء أتوا قاضي ف أ ر ا د القاضي أ ن يدفعها إ ل ى المشتري قال أ ن ت الذي وجدتها قال لو كنت أ ع ل م أ ن في البيت جره لزدت الثمن فقال للبائع لعلها لك قال والله لا أ س ت ح ل ش ي ء لم أ ك ن أ ع ل م ه أ ن ه لي قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فاحتار القاضي القاضي ز ا ت ه عنده م ر ض و د ي ن ما قال لهم م ا ذ د يريدنا خ ل ا ص س م ش و اتخرجوا ا منها ما ق ا ل و ه كذا ما ك ا ن قاضهم ي مش م فيهم خ ل ا ص س م ش و خلوه الى ا ل م ح ك م ة ويشيله ما قالوا قال أ ل ك م ا ذ ر ي ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكان ل أ ح د ه م ا غلام وللثاني ج ا ر ي ة قال فزوج الغلام ب ا ل ج ا ر ي ة و أ ن ف ق عليهما الجره ة واحد د ع ن ولد وتاني تزوجوا الولد وأصبحت البايع المشتري عمل في المحكمة قال له خلاص البيت من الولد وأصبحت الجرة لهما عنده صبي بيت في جرية من عرس هذا يدل على ورع الذي نفقده في عصرنا هذا فخير كما جاء عند البيهقي وعند ا ل ت ر م ز ي وعند الحاكم المشتدرق وصححه ا ل ا ل ب ا م ي في صح ي ح الجامع الصغير من ر و ا ي ة أ ن س ومن ر و ا ي ة ابن عمر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفضل العالم على العابد كفضل على أ د ن ا ك م وخير دينكم الورع وخير دينكم الورع أ ف ض ل الدين الورع ل أ ن ه يحفظك من نفسك ويصون ويصونك من أ ذ ى الخلق ومن الوقوع في أ ع ر ا ض الناس ولذلك الورع هو الذي يمنع الخائض أ ن يخون والمتكلم أ ن يتكلم هذا الورع الذي نتحدث عنه الورع في الجوارح كلها حتى كان أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه يقول وعده ابن أ ب ي الدنيا من الورع أ ن ه كان يقول لئن يمتلئ منخاري من ج ي ف ة ن ت ن ة أ ح ب إ ل ى نفسي من أ ن أ ش ت م ر ا ئ ح ة ا م ر أ ة لا تحل لي وكان يقول ابن أ ب ي الدنيا سمعنا بعض السلف يقولون لان ي أ ك ل ن ي الاسد احب الي الأسد أ ك ل ل ناس ا ب من ان س ل أ انظر الى حرام لو أ ن ه أ ط ل ق النظر ونظر إ ل ى الحرام أ ح ب إ ل ي ه أ ن ي أ ك ل ه ا ل أ س د من أ ن تقع عينه على حرام وذلك ورعا وخوفا من الله تعالى ثم في الورع الورع في الحكم على الناس يقول تعالى ويل للمطففين الذين إ ذ ا ابتالوا على الناس يستوفون و إ ذ ا ك ا ن و ه م أ و وزنوهم يخسرون وسبب ذلك غياب وازع من ا ل آ خ ر ة أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال ابن القيم والتطفيف في الأموال والتطفيف في الأعراض والتطفيف في العقول والتطفيف الأعراب في في في الأديان ومن ذلك أ ن ه يريد من الناس أ ن ينصفوه ولا يريد أ ن ينصف الناس و إ ذ ا كالوهم أ و وزنوهم يخسرون كما أ ن ه يريد أ ن ي أ خ ذ حقه مستوفيه ولا يريد أ ن يعطي ا ل آ خ ر ي ن حقوقهم مستوفيه ويد للمطففين الذين إ ذ ا اكتالوا على الناس يستوفون إ ذ ا تكلمت فيه قال لك اتق الله لا تتكلم بغير علم تبين ويتكلم فيك بغير تبين يريد منك أ ن تنصفه ولا يريد أ ن ينصفك أ ل ي س هذا هو التطفيف ويل للمطففين قال ابن القيم وتشمل المطففين في ا ل أ م و ا ل والمطففين في ا ل أ ع ر ا ض والمطففين في العقول والمطففين في ا ل أ ذ ي ا ن قال إ ذ ا اغتالوا على الناس يستوفون وكذلك لا يريد من الناس أ ن يظلم ولكنه يريد أن يظلم الناس ويريد ان ل ا س و يتجرا ر ي ي د أن عليهم ذ ل ك قال و إ ذ ا كالوهم أ و وزنوهم يخسرون وسبب ذلك غياب وازع من ا ل آ خ ر ة و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نسي ا ل آ خ ر ة فجر بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م امامه ه ليفجر أ م الجرع في ا ل ف ج ر متى ي س أ ل أ ي ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا غابت ا ل ق ي ا م ة عن تصوراته وعن فهمه وعن وجدانه وعن عقله وعن قلبه ما كان له من رادع يرفعه ولا ح ا ج م يحجبه ولا ضمير يحجزه إ ن م ا يقع في الناس ولا يبالي والعجب من ذلك قول شيخ ا ل إ س ل ا م ا ت ي م ي ة رحمه الله تعالى في ا ل ت ح ف ة ا ل ع ر ا ق ي ة في ا ل أ ع م ا ل ا ل ق ل ب ي ة محدثا عن بعض أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قال والذين إ ذ ا جلسوا طعنوا في الناس قال ويا ليتهم طعنوا في اهل البدع انما طعنوا في اخوانهم من اهل السنه قال حتى يصير ذلك لهم د ع ب ا وديدنا ف إ ذ ا أ ر ا د و ا الخروج منه ما استطاعوا حتى حقاً نحن أتوب نتبه رقبتنا بتاعتنا يأتيه أنت بعد ما الكلام مصلح كلام الله أنا لنفسنا والذنوب كثيرة قال يقول أخلي كثيرة الشيطان فيقول ونزكّر له أنت مصلح هذا كلام يقول له أ ن ت مصلح فبعضهم يغتاب في قوالب الصلاح قال يقول غ ت ا ب في ا ب الصلاح يقول له شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله الكلام لسه ما انتهى قال رحمه الله وهؤلاء يتنزهون عن الكبائر ا ل ظ ا ه ر ة فلا يختلفون زنا ولا يشربون خمرا ولكن لا يتنزهون عن الكبائر ا ل ب ا ط ن ة من آ ف ا ت النفوس ككبر لا يظهرونه وعجب انطووا عليه دافعهم العجب بالنفس والغرور قال رحمه الله يفعلون من المنكرات ما خير منها اتيان الزنا في الطرقات علنا ا ب ن ت ي م ي د عجيب بل نصوص كذب ا النص كيف قال رحمه الله وهذه ب ا ل م ن ا س ب ة هي الفاظه رحمه الله حفظ و ا هذا الكلام من ا ل ت ح ف ة ا ل ع ر ا ق ي ة قال رحمه الله تعالى ف إ ن ه م يطففون في التعامل مع إ خ و ا ن ه م قال ما تقولون في الربا ابن تيمية قال الربا أ ش د من الزنا ففي النساء ا لدرهم ص ح ا الألباني ل واحد من ا ل ربا يضعه الرجل في جوفه أ ش د عند الله من بضع وثلاثين زنيا وكذلك في صحيح الجامع الصغير الربا بضع وسبعون ح و ف أ د ن ا ه ا ك أ ن ي أ ت ي الرجل امه في ا ل إ س ل ا م قال الربا شر من الزنا قال ما هو شر من الربا الذي و شر من الزنا التطفيف في التعامل مع ا ل إ خ و ا ن قال قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن من أ ر ب الربا استطالتك في عرض أ خ ي ك استطالتك الا تفرق بين ا س ت ط ا ل ه مع نشدو أ ن تتجاوز الحد الشرعي فيصبح المختلط في النفس بينما هو حد شرعي في انتقاد جائز وبينما هو حظ قلبي منطو على النفس فيه ضرب من ضروب التشفي فيه ضرب من ضروب الانتقام فيه ضرب من هذه الضروب لذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هذا الكلام لشيخ ا ل إ س ل ا م مفيد جدا في ق ض ي ة هذا الورع و الورع يؤدي إ ل ى هذه ا ل ن ت ي ج ة التي قلناها أ ن يمتنع ا ل إ ن س ا ن تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها تصف ضرتها زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت ع ا ئ ش ة وكان الزينب من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تساميني أ ي تقاربني في الجمال فلما وقع الناس في هي وقعت حنه بنت ا جعش وخاطف مع الخائضين وقد أ ق ي م عليها احد ا ل ق ذ ف رضي الله عنها خاطف مع الخائضين قال حملها على ذلك ضر زينب لي و أ م ا زينب فقد منعها ورعها من الوقوع حتى س أ ل ه ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ما تقولين في ع ا ئ ش ة قالت أ ح م ي سمعي وبصري ما ر أ ي ت ولا سمعت عنها إ ل ا خيرا قالت ع ا ئ ش ة فلم أ ر ى أ ت ق ى لله و أ ص ب ق حديثا و أ ع ظ م صدقه و أ ش د بذلا للنفس فيما يرضي الله من زينب بنت جحش رضي الله عنها أيها الإخوة التفريق بينما هو خصومة شخصية هو الإخوة خصومة وحظ نفسي وبينما هو حق شرعي الحظ النفسي أ ح ي ا ن ا يختلط مع الحق الشرعي أ ن ت تريد أ ن تقوم والتقويم بالنصح وليس بالتشهير وهذا هو ا ل أ ص ل ثم كل شيء بعد ذلك استثناء فلا يمكن أ ن يجعل الاستثناء العارض أ ص ل ا من ا ل أ ص و ل في هذه ا ل م س أ ل ة ثم ا ل أ ع ج ب من ذلك حديث البخاري في ا ل أ خ ل ا ق أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أ ت ى في ع م ر ة القضاء و أ ت ى على واد ي محسر خ ل أ ت القصواء بركت فقام أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومونها ويقولون هش الهش يعني يريدونها ع ن ي ي أ ن تقوم فلما لم تقم قال ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم خ ل أ ت القصواء خ ل أ ت خلق ل ل د ا ب ة بغير سبب ماكله ما و ش ا ر ب ة و أ ي ح ا ج ة لكن ماذا تتحرك و أ ق ر ب ا ل أ ل ف ا ظ لذلك شنو حرنت. حرنت يعني شنو وطبعا زي, زي, زي البشر عندهم حر... حردوا حردوا الشغل ة حردوها يعني شنو يعني أ ب و ه في ناس الدين ذ ا ت ي ب ح ر د و ا يعني بتعاملوا بردود ا ل أ ف ع ا ل و ي س عندها زول ز ع م و الناس ا في الجامع ة طوال حالك دقنوا و ر س ل ن ا رسل جامع ا ل د ق ن في ظرف قالون هذه بضاعتكم ردت إ ل ي ك م ثاني زور ي س أ ل ن ي يقول لي دينه ولا تعال ولا عندنا م ح ا ض ر ة ما في حيث قال ا ل إ م ا م مالك من جعل دينه ع ر ض ة للخصومات أ ك ث ر التنقل من جعل دينه جعل عرضة الدين ما فقه ح ر د ا ن في ناس ب ح ر د و ا عديد ومن ذلك ح ر د الدروس والمحاضرات في ناس ب ح ر د و ا المحاضرات وذلك قديم أبو الحسن الصي... الصي... الصيمري... ابو ل الصيمري ح س ن أ الحسن ا ل ص ي م ر ي رحمه الله تعالى كان يحضر درس الدار قطني وكان ا ا الله ل د ر رحمه قطني م ح د ث م ع ر و ف فتكلم كلاما فهم منه ضرب من ضروب التشيع ولم يكن يقصد ذلك فقد وهن احاديث واتهمه الصيمري بالتشيع فقام عنه ح ر ف قال أ ن ا ما بحضر ثاني أ ب ى ان يحضر واستمر الحال هكذا سنين طلاب الدار ق ط ن ي صاروا علماء والصيمري لم, يكن شيئا لم, ي... لم يستفد شيء ل أ ن ه حتى كان حلد مع الدار ا خ ط ن ي يمشي حلد مع واحد ت ا ن ي ب ر ض و ل أ ن ه في ا ل ن ه ا ي ة كل ما يشوف خ ط أ من زول واحد هو خلاص د ه ما نافع ما حيقدر يتعلم ه ذ ا إ ش ك ا ل فقام بكى الصيمري بعد أ ن تقدمت سنه قال وبرضه اسمه أ ب و الحسن ودا أ ب و الحسن علي بن الحسن الدار ا خ ط ن ي قال عنه إ ي ش ضر أ ب و الحسن انصرافي قال أ ب و الحسن ا ل د ا ر ف ق ط ن ه لما انصرفت عنه دراوش ما علموا ق ر ا و ل ل ن ا س واستفادوا ن ا س كومشه ما و ق ف ا ل ح ل ق ة ا ل ح ل ق ة م س ت م ر ة و ك ا ن م ش ه كلهم وفي واحد ج ا ع د برضه يقري إ ي ش ض ر أ ب و الحسن انصرافي ف ي ضر ل ص ي ي م ر ن س ه ولم ض علمه علمه. قضية ر الدارة الدارة أيها الأحبة في الأخلاق حا لأن علمه علمه قطنة قطنة شيء في مهمة وهذه خ ل أ ت القصواء الغريب دفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصواء قال ما خ ل أ ت القصواء وما ذاك لها خلق ولكن حبسها حابس الفيل قال ابن حجر ويستفاد من ذلك أ ن صاحب الفضل والعلم والخير إ ذ ا عرف منه ذلك ثم تنكب إ ن م ا يرد إ ل ى ما كان له من ع ا د ة ق د ي م ة ف إ ن النبي التمس العذر لحيوان بما عرف منها من خلق قديم فكيف ب أ ف ا ض ل البشر من العلماء إخوانا والله خلق والله قالوا القصوى قالوا الحفوة الناس سببها ليه بي سببها قبل كده ما حصل حردت. معناها هذا شيطاني لي ليه قبل حصل ده كده دي دي حردت حردت يرد عجيب بي بي ترد الحفوة إ ل ى ما عرف عن ا ل إ ن س ا ن من أ ص و ل الاعتقاد أ ن ت عرفت الزل ده معتقد كويس زل على ن ه ج السلف عرفت منه ا ل م س أ ل ة دي إ ذ ا طرا شيء حاول أ ن تلتمس ت ه العذره ورد هذه ا ل ه ف و ة إ ل ى ا ل أ ص ل الذي عرفته عنه ما خ ل أ ت القصواء وما ذاك لها خلق ولكن حبسها حابس الفيل هذه أ خ ل ا ق س ل ف ي ة ع ا ل ي ة في باب الورع نحن في أ م س ا ل ح ا ج ة لمثل هذه ا ل أ خ ل ا ق والذي يبدو لي أ ن الورع ينبغي أ ن نقف عنده عند هذا الحد لنتحدث عن خلق ثان من أ خ ل ا ق سلفنا الخلق الثاني خلق ا ل أ ن ا ت ا ل أ ن ا ت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم ل أ ش ج عبد قيس إ ن فيك شنو إ ن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم و ا ل أ ن ا ت قال أ ج ب ل ت عليهما قال بلى قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله إ ذ ا الحلم اخوانا قد يكون معروف ا ل أ ن ا ت ا ل أ ن ا ت من ا ل ت أ ن ي والتروي في التعامل مع ا ل أ خ ب ا ر وفي إ ص د ا ر ا ل أ ح ك ا م على الناس ولاسيما التصنيف تصنيف الناس هذا التصنيف شكا منه العلماء قديما ا بن ب ط ة العقبري رحمه الله تعالى ش ك ى من التصنيف نقل ذلك الشاطبي في الاعتصام والشاطبي نفسه تعرض لتصنيف قال الشاطبي يحكي عن ا بن ب ط ة العقبري رحمه الله صاحب ا ل إ ب ا ن ة الكبرى في أ ص و ل د ي ا ن ة أ ه ل السنه ة بطة ابن ر ح م الله قال ولقد كنت بخراسان ومرو و م ك ة هذه المناطق التي تجول فيها قال فوجدت الناس لا يتركوننا إ ل ا بكلام فينا فلو رويت حديثا في التوحيد قالوا مشبه ولو رويت حديث ا ل ر ؤ ي ة قالوا سالمي ولو تكلمت في ا ل م ع ر ف ة قالوا كرامي ولو تكلمت عن ا ل إ ي م ا ن قالوا مرجئي ولو قلت لهم خالفتم الكتاب و ا ل س ن ة قالوا خارجي ولو وافقتهم قالوا موافق ولو خالفتم قالوا مخالف قال ولو س أ ل و ن ي عن تفسير آ ي ة فقلت فيها بما أ ع ر ف من ظاهرها قالوا ظاهري ولو أ ن ي أ و ل ت ه ا قالوا أ ش ع ر ي ب د أ يتكلم عن أ ل و ا ن التصنيف الذي ش ن و يقوله الناس فيه لهذا يعني أ ن الشخص لا يصنف ل م س أ ل ة و ا ح د ة ا ل إ ر ج ا ء أ ي ه ا ا ل إ خ و ة اعتقاد كامل له أ ص و ل ه من وافق المرجئه في م س أ ل ة لا يعتبر م ر ج ئ ه ومن وافق الخوارج في م س أ ل ة لا يعتبر من الخوارج و هذا الذي قرره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ثم قال وجدت مخالفه ة السنة ذ السنه م خ ا ف ة ل ل ن ة قال وجدت تعليق هذا وجدت م تعليق الشاطبي على كلام من على كلام ا ل ن ب ط ا ه ش ا ط ي ده آ خ ر سطرين ب ع د م ا ل و ا كذا وقالوا كذا قالوا كده وقلت كذا قالوا وقلت كذا قالوا كذا ق ا ل لو تحدثت عن فضائل أ ب ي بكر وعمر قالوا ناصبي ولو عظمت أ ه ل البيت قالوا رافضي وهذا يسميه أ ه ل السير شغب المشاغب شغب المشاغب شغب المشاغب محمد بن ا ل ج ر ي ل ا ل ط ب ر ي أ ي ض ا اتهم بالتشيع ببعض أ ق و ا ل قالها ا ل ن س ا ء ي اتهم بالتشيع رحمه الله ل أ ق و ا ل قالها في م س أ ل ة و ا ح د ة لم يكن يعتقد ع ق ي د ة ا ل ش ي ع ة كلها وهكذا فالمهم قال و م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة إ م ا بالجهل بها أو باتباع الهوى الغالب عند أ ه ل الخلاف الهو... قال الهوى المتبع الغالب عند أ ه ل الخلاف سماه و كده الهوى المتبع الغالب عند أ ه ل الخلاف كل من خالف رمى من خالفه ب أ ش ن ع ا ل أ ل ف ا ظ و أ س و ا العبارات دون أ ن ينظر إ ل ي ه ودون أ ن يتحرى أ ص و ل ا ل أ خ و ة وضوابطها في هذه ا ل م س أ ل ة فقلنا ا ل أ ن ا ت يقول تعالى سليمان عليه السلام قال ما لي لا أ ر ى الهدهد ام كان من الغائبين ثم أ ص د ر فيه أ ح ك ا م ا ل أ ع ذ ب ن ه عذابا شديدا أ و ل أ ذ ب ح ن ه أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين قال القرطبي من خلق ا ل أ ن ب ي ا ء الاستثناء في إ ص د ا ر ا ل أ ح ك ا م لو فعلا قال كده لو حصل كده ما صح قال لو عذبنه عذابا شديدا أ و لاذبحنه ثم قال أ و ل ي ليأتي أ ت ي ن ي بسلطان مبين فمكث غير ربعي ب س ر ع ة يعني قال أ ح ط بما لم تحط به و د ه الامر الثاني وجئتك من سبا بنبا يقين ثم قص عليه ما ر أ ى قال سننظر وهذه أ ن ا ت وهو منهج في التعامل مع ا ل أ خ ب ا ر قال سننظر عشان نكون مستثنين إ ل ا من رحم الله ما لقى نزل يقول سننظر ز ويقول يجيبوا سننظر الله ما على لقاني الزمن ده إلا عند من رحم、الله. عشان و ن عندنا استثناء عشان أن يكون عندنا أنات نتألنا نحكم الناساكل لكن على عاشرت ما يجب في قليل وخالطت من, من هذا منهج قوي في التعامل مع ا ل أ خ ب ا ر و ا ل أ ن ب ا ء والأح... واصدار ا ل أ ح ك ا م فالأنات في إ ص ر ا ر الحكم على ا ل آ خ ر ي ن لا ت ص د ر ح ك م متسرعا كن م ت أ ن ي ا ليسلم دينك أ ن ق ل اليك كلام شيوخنا ابن القيم رحمه الله يقول الورع و س ل ا م ة اللسان قال لتسلم حسناتك لا أ ع ر ا ض ا ل آ خ ر ي ن أ ن ت تتكلم في ناس خلي الناس انت ذاتك حسناتك ج ن ع ا ن م ن ا طبعا قال ابن القيم ما ج ن ع ا ن قال عندك لا مئه ي أ ن قتا بن قوسين يعني انت ب القيم قال ل س حسناتك وأنا أقول حسناتك ل أقول م منا وأنا جنعان يعني أنت ينبغي ع ي ي أنت ن أ ن تحرص على صيانه هذه الحسنات ف ا ل أ ن ا ت من ا ل أ خ ل ا ق ا ل م ه م ة جدا وهي ا ل ت ؤ د ى أ و التاوده وكلا النطقين الصحيح ا ل ت ؤ د ى و ا ل ت ؤ د ى وهو التاني الاقتصاد والسمت الحسن والتؤده جزء, جزء, جزء من اربع وعشرين جزء من النبوه الاناه كن متانيا وتعريف الاناه التصرف الحكيم بين ا ل ع ج ل ة وبين ا ل ط ب ا ط بين ا ل أ ح ي ا ن يتانى ا ل إ ن س ا ن في مواقف يطلب منه ا يطلب, يطلب منه شرعا ان يصدر حكما عاجلا ولا يتردد ولا سيما في أ ع م ا ل البر والخير ويدعو ا ل إ ن س ا ن بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا والمؤمن لا يستخف فاستخف قومه ف أ ط ا ع و ه واصبر إ ن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون يعني زول ما يكبا راسه خفيف إ ب ا ر ي أ ي ح ا ج ة من شهر أ ي ح ا ج ة خليك تجلس اوزن ا ل أ م و ر بميزان الشرع و ت أ ن ى في أ م و ر ك كلها وخير من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ع ج ل ة من الشيطان و ا ل ت أ ن ي من الله ا ل ع ج ل ة من الشيطان التعجل خلق من أ خ ل ا ق الشيطان الشيطان مضطرب لا يستقر كثيرا ا ل عجل عجول في تحقيق أ ه د ا ف ه عجول في تغيير المنكر وعدل التدرج بعض الناس عجول في هذا الباب فيؤدي إ ل ى ا ل إ ف س ا د والخروج عن ا ل ج ا د ة أ ك ث ر مما يصلح ويقوم فالأنات من ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ل ف ي ة ا ل غ ا ئ ب ة التي نحتاجها ثالثا من أ خ ل ا ق سلفنا وهو مما ن ذكر في ا ل أ و ل اتباع العلم العمل الورع يمنع ويحدث من الوقوع في الحرام أ م ا اتباع العلم العمل هو أ ن يكون العلم نافعا والعمل صالحا كتب في ذلك ا ل ذ ه ب زغل العلماء وكتب السمعاني أ د ب السامع والمتكلم وكتب المروز أ د ب الفقيه والمتفقه وكتب النووي أ د ب العالم والمتعلم وكتب السخاوي ذيل التبر المسبوق كتب تعالج من يحفظ نصوصا ولكن بقلبه جفاء فلا تدمع عينه خاليا بالله ولا ي أ خ ذ حظا من ا ل أ ذ ك ا ر والنوافل وليس له من ا ل خ ش ي ة نصيب ولا من قيام الليل حظ هكذا قال ونقل في ذلك كلام ا ل آ ج ر ي رحمه الله أ ي ض ا في كتابه أ خ ل ا ق العلماء وهذا من الكتب التي ي ع نسيتها ي ن في ا ل أ و ل كتاب أ خ ل ا ق العلماء ل ل آ ج ر ي قال العالم ن ا ق ل ا عن حسن البصر رحمه الله العالم هو قال الزاهد في الدنيا المقبل على ا ل آ خ ر ة الورع الكاف عن أ ع ر ا ض المسلمين العفيف عن أ م و ا ل ه م قال, هذا هو, الو... قال شنو؟ العالم. هذا هو العالم عندهم فلذلك أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ما هو مقصود العلم ابتداءه هل هو أ ن نحفظ النص و أ ن نتباهى به أ م ا م الناس و أ ن نتشدق به في المجالس لنحيد المجالس فتفسد النيه ومن تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويحيز به المجالس فالنار النار كما في سنن أ ب ي داود هو في صحيح سنن أ ب ي داود باختصار السنه ما الهدف من تعلمك لماذا تعلمت العلوم والمؤشر على ذلك أ ن ه ي أ خ ذ من العلوم أ ص ع ب ه ا و ي أ خ ذ من العبارات أ غ ر ب ه ا هذا واضح أ ن ه يريد أ ن يحيز بذلك المجالس فذلك فساد في ا ل ن ي ة والقصد لذلك أ خ ل ا ق العلماء اتباع العلم العمل وتعلم العلم من أ ج ل العمل هو يتعلم وسببه ا ل أ و ل ن ج ا ة نفسه ثم القيام ب أ م ر ا ل د ع و ة ط ا ع ة لله ل أ ن ه بذلك أ م ر ه وهذا يعني أ ن ه استفاد من ع ل م ه يقول ابن الجوزي في ذم الهوى رحمه الله بساله القيم ة قال وقد جلست إ ل ى شيخي عبد الوهاب ا ل أ ن م ا ن ي هذا من شوخ ابن الجوزي قال رحمه الله و ل قد استفدت من بكائه و خ ش ي ت ه أ ك ث ر من استفادتي من علمه وروايته وقد استفدت منه أ ن ه لا يغتاب أ ح د ا ولا يغتاب عنده أ ح د ا أ ص ع ب يتكلم فيزو قال واستفدت منه قوله علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا هذه الفوائد التي استفادوها من العلماء تدل على أ ن ث م ر ة العلم ا ل أ د ب وفي ذلك يقول الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه القيم أ د ب الدنيا والدين لما نتكلم عن قسم الكتاب إ ل ى فصول أ د ب النفس و أ د ب الدنيا و أ د ب الدين و ف ض العقل وقيوده التي ت ط ر ب عليه كويس وتكلم عن أ خ ل ا ق م ن ث و ر ة أ خ ل ا ق يحتاج إ ل ي ه ا الناس كتابا ل ما وردي أ د ب الدنيا والدين جدير ب ا ل إ ح ت ر ا م لما تكلم عن ت س م ي ة الكتاب قال الدين يحتاج إ ل ى أ د ب والدنيا تحتاج إ ل ى أ د ب ثم نقل عن ابن المبارك ط ر ي ف ة قال أ ت ى رجل إ ل ى ابن المبارك قال له يا شيخ لو أ ن لي د ع و ة فبم ادعو أ قال تدعو الله أ ن يهبك علما ولي الله ا د ي ن علم قال ثم ماذا بعد العلم ف إ ن لم يعطني قال ا س أ ل ه المال ف إ ن ه يسد بعض الخلل فعلا كعندك قروش بتحترم نفسك ب ر ك ما بكيت هابل والنادره بيحترموك قال ف إ ن لم أ س أ ل ه قال ا س أ ل ه بعد ذلك ا ل أ د ب ف إ ن ه يسد مسد المال والعلم قليلا ق الادب ل أ بست ف ر ق ة من العلم والمال ل أ ن ت ر ع ما ع ل م وماء وفلس كان ب ي لهم ادب ب ر ض و كويس ما ب ي ش ب ر كان افيدو قال ف إ ن لم يعطني قال بعد ذلك سله أ ن ينزل عليك من السماء ص ا ع ق ة تريح منك ل أ ن ه تخيل زول لا علم ولا مال ولا أ د ب ل ي س ه و ج ن و لقيت بقلك كان ج ا ع د بذره ل ا بذره دا بذره الناس ل ا ب ذ ر ه قال لي بعدك قول يا الله ريح منو العباد د ي ن وانته مني م ر ة و ا ح د ة يا أ خ ي لا علم ولا ح ب ة مال تزينك ش و ي ة وسدلك بعض الخلل ولا أ د ب ا يخليك تمسك لسانك ونفسك وما تطالب قال لي بعدك قول يا الله نزل عليه صاقعه من السما ء بس ينتهي م ن م ر ة و ا ح د ة وهذا من الطرائف المهم أ ي ه ا الاحبه الكرام العلم خ ش ي ة الله تعالى ابن قدام المقدسي له ع ب ا ر ة ل ط ي ف ة جدا يقول رحمه الله العلم ع ب ا د ة القلب العلم ع ب ا د ة القلب إ خ و ا ن ن ا ما ر أ ي ن ا ه وسمعناه من تراجم العلماء قديما وحديثا الورع الشديد يتحرك في الفتوى لا يتكلم إ ل ا قليلا العلم هذب حتى سمته يظهر ذلك على سمته يظهر ذلك على قلبه أ ن ه سليم القلب وهذا من ا ل أ خ ل ا ق التي سوف أ ت ح د ث عنها لكن تجده تجد العلماء عندهم من الوقار ومن التحري حتى المستفتي يراجعونه ويصححون أ ل ف ا ظ ه ويتوقفون عند الفتوى وذلك ل أ ن ه م يتعبدون الله بذلك فلذلك العلم ع ب ا د ة القلب ابن قدامه له كلام لطيف جدا حول هذا العلم قال ولقد ت أ م ل ت من تعلم فوجدت بعضهم وقف على حفظها دون أ ن يعمل بها وبعضهم عمل بالعلم ظاهرا ولم يصلح بالعلم باطنا طيب كيف قال مع العلم الذي ظهر على ظاهره وسمته وشكله ومظهره لا يخلو من حسد ولا يخلو من عجب وكبر وازدراء بنفسه ل ل آ خ ر ي ن قال وبعضهم أ ص ل ح بالعلم ظاهرا وباطنا وبقي من الباطن ركن زوي حتى في الباطن فيه ر ق ن زوي كيف قال ل أ ن ه علم تواضع وبباطنه لم يتكبر ولم يحسد ولكنه ل أ ن ه علم يريد من الناس احتراما وتوقيرا قال ف إ ذ ا قصر في ذلك مقصر حز ذلك في نفسه ك أ ن ه يتقاضى احترام الناس نظير تعليمه يعلمهم وبعد الدرس ما يسلموا عليه بينه وبين وبعد الدرس زي ما نفسه وبينه فهذا يلتف حول ذاته ويعبد نفسه قال هذا الجزء الثالث الذي سلم باطنه بالعلوم ولكن بقي ركن زوي في هذا الباطن قال ومنهم من تعلم العلوم و أ ص ل ح ظاهرا وباطنا و ع ل ا ن ي ة وسرا ولكن م ج ا ه د ة ا ل ن ي ة أ ش ق بعد م ج ا ه د ة ا ل ن ي ة في هذه المقامات يحتاج إ ل ى م ج ا ه د ة ك ب ي ر ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة فمن أ خ ل ا ق السلف اتباع العلم العمل والبعد عن زغل العلوم و أ ن ي ب د أ بالعلوم ا ل ص ح ي ح ة بعلوم ا ل أ ص و ل والمقدمات كما قال ابن قدامه ثم يرقى بعد ذلك إ ل ى الفروع والمتمات قال ومن لم يفعل ذلك شوف ا ل ع ب ا ر ة ا ل ل ط ي ف ة ك ي ف وقف على صور العلم ولم يقف على حقائقه وقف على شنو صور ا ل على م ولم ل يقف ع شنو؟ على حقائق هل ا ل ع ل م حقائق يا إ خ و ا ن هل ا ل ع ل م حقائق أ ز ه د الناس في دنيا العلماء الربانيون أ ك ث ر الناس خ ش ي ة و إ ن ا ب ة هم أ ه ل العلم إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء هم أ ه ل ا ل خ ش ي ة و أ ه ل ا ل إ ن ا ب ة ل أ ن ه م عرفوا ذلك فالعلم هزمهم وبالله عرفهم فلذلك يخافونه وعندهم من الورع والتقوى ما عندهم الخلق الرابع من أ خ ل ا ق السلف الذي نحتاجه س ل ا م ة الصدر وصفاء ا ل س ر ي ر ة تجاه المسلمين من أ ه ل القبله ب ا ل ج م ل ة وهذه ن ق ط ة م ه م ة جدا ذكرها شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي م ي ه رحمه الله تعالى قلنا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ن من أ خ ل ا ق السلف س ل ا م ة الصدر تجاه إ خ و ا ن ه م من المسلمين وفي هذه ن ق ط ة م ه م ة جدا تحتاج إ ل ى بيان ه يقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة سليمي الصدر تجاه عموم المسلمين ب ا ل ج م ل ة وهذا لا يعني إقامة الولاء ترك إ ق ا م ة الولاء والبراء ب ا ل ج م ل ة يدعون للمسلمين اللهم غ ف ر للمسلمين والمسلمات ويدعون ل أ ه ل ا ل ق ب ل ة ولكنهم يردون على أ ه ل البدع ويقومونهم وينصحونهم ويبينون عوارهم ويكشفون ويهتكون ك ش ف و و ن ي أ س ت ا ر ه م تعبدا لله لكن ب ا ل ج م ل ة كل أ ه ل ا ل م ل ة من أ ه ل ا ل ق ب ل ة من المسلمين يحبونهم هذا كمسلمين ثم إ ذ اذا جاءوا في التفصيل ليس بالجملة التفصيل في ليس إ ج ا ء و ا بالتفصيل ردوا على من استحق الرد وحاربوا من كان على فكر منحرف وعلى غير ا ل س ن ة و ا ل ب د ع ة و إ ل ى غير ذلك وفي ذلك نقل رحمه الله كلام ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله انه ل ل ه أ كان يقول الرجل يصلي ويصوم ويزكي ولا يرد على أ ه ل البدع قال هذا قصر دينه على نفسه ولم يفد أ م ة رسول الله شيئا لم يفد الأمة يفد شيء ثم قال رحمه الله و إ ن الراد على أ ه ل البدع كالمجاهد في سبيل الله ونقل كلام يحيى ابن يحيى النيسابوري الذي كان يقول إ ذ ا وجدت المبتدع في الطريق فغير له الطريق قال هذه ا ل ش د ة لو كانت من باب الانتقام منهم لما أ ج ز أ ت إ ن م ا هي من باب إ ظ ه ا ر ا ل س ن ة وثم تعقب شيخ ر س ا ن ت ي م ي ة هذا الكلام بكلام طويل ولكن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة س ل ا م ة الصبر تجاه المسلمين ب ا ل ج م ل ة ولا, ولا نصب بذلك أ ه ل من؟ أهل البدع و ا ل أ ه و ا ء والطرائق ا ل م ن ح ر ف ة لكن حتى يدعوهم وهو يرجو ويتمنى لهم ا ل ه د ا ي ة يعني حتى إ ذ ا دعاهم إ ل ى الله دعاهم ب وملؤه ا ل إ ش ف ا ق والخوف عليهم من النار والهلاك وفساد ا ل ع ق ي د ة والخلل في ا ل س ن ة و إ ل ى غير ذلك طيب يقول تعالى عن, عن المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين ج ا ء و ا من بعدهم أ ي من بعد المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر يقولون ربنا اغفر لنا و ا ل إ خ و ا ن ا ل ذ ي ن سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك ر ؤ و ف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا أ ت ى رجل إ ل ى عبد الله بن المبارك وتكلم في بعض أ ه ل الحديث فقال له ابن المبارك سلم من لسانك اليهود والنصارى ولم يسلم إ خ و ا ن ك فينبغي أ ن يكون السلفي خ ا ص ة تجاه إ خ و ا ن ه سليم ا ل ص د ر وفي ذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة احاديث و ش ف ا ف ي ة فؤاد وصفاء ضمير ا ل أ خ المقدم تكلم في مقدمته عن م ن ز ل ة ا ل أ خ ل ا ق في ا ل إ س ل ا م ا ل أ خ ل ا ق في ا ل إ س ل ا م من النفع المتعدي قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث ابن ماجه هو أ ي ض ا في صح ي ح الجامع الصغير من روايه ابن عمر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لئن أ م ش ي مع أ خ ي لي لقضاء حاجته خير لي من أ ن أ ع ت ك ف في مسجدي هذا شهرا يعني قضاء حوائج الاخوان أ ف ض ل من الاعتكاف أ و خير من الاعتكاف في المسجد النبوي شهر أ و فيه من ا ل أ ج ر أ ج ر معتكف في المسجد النبوي شهر كامل ذلك ل أ ن ه نفع متعدي وفي الطبراني ع ن ا ل ط وايضا الصحابه الالباني قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من دل تائها في طريق ف أ ر ش د ه كانت له كعدل محرره أ ي كعده رقبه وبعض العلماء من الشراح ي ق ي د الحديث بالصحراء ل أ ن الضياع فيها يؤدي إ ل ى شنو إلى الموت فكما أ ن ق ذ ت ه واحد س أ ل ك في صحراء قال لك اها الطريق ب ي ن م وريته كمن أ ع ت ق ت ر ق ب ة كانت له ك ع د ل محرره أ ي كعتق ر ق ب ة وبعضهم يعمم في أ ي طريق إ ن شاء الله في توته ي بيت بي وين قل لك فلان لي وصفت ناس البقانة تلقى البيت يكتب أعتقت لك أجلك حصل لي خلاة خلاة رقبة يعني موقف حقيقي وأنا كنا في خلال حقيقي خلال يعني كمن من بعد ي ن ا ل ي ليلة و ك ا ي س ن لم ي ع ر ف ي ن اين ب ي قمنا للجمالين ا ع ر بجمله ي على、جمله. على جملي ف س أ ل ن ا ه ن ز ل ن ا الجزائر خس و ي ت ك ل م م عنه ويتحدث ع قال ش ويتحدث عنه و م ا ت و ح د ا ع ة ب و ح ت ح د ث ت ن ز ل ويتحدث ا ف ا ل ب ي عنه ويتحدث عنه و ومتى قلت له اخواننا ان شاء الله يكون ربنا اتقبل منه إ ن شاء الله يكون أ ع ت ق ر غ ب ة ل أ ن ه كرم كي نحن لحد الصباح الزول ده راكب فيه أعتق رقبه لأنه دل. في جمله بدون لا يدو لا ك ر ا ع ه أ ع ت ق رغبه ق ع د ل أ ن ه دل ف ا ل أ خ ل ا ق في ا ل إ س ل ا م ب م ن ز ل ة ع ا ل ي ة ولكننا نفقد في ا ل أ خ ل ا ق ا ل ش ف ا ف ي ة والصفاء صفاء النفس قال صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ف ض ل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان عرفناه فمن هو مخموم القلب الحديث في مسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل قلب تقي نقي لا غش ولا غل ولا حسد فيه ولا بغي ما في أ ر ب ع أ ش ي ا ء لا غل ولا غش ولا حسد ولا بغي قال نقي تجاه إ خ و ا ن ه لذلك أ ن ا يبدو لي هذا, هذا الخلق ضاع في خضم التصنيف ل أ ن العقد الذي ارتضاه الله للناس ا ي ق ي م عليه الولاء والبراء قوله تعالى إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة أ ي ن م ا وجد ا ل إ ي م ا ن والاعتقاد الصحيح يوجد ا ل ت آ خ ي في الله قال ابن ت ي م ي ة إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة إ ل ا في ح ا ل ة البغي و ا ل أ ه و ا ء وهذا الذي هو يمكن أ ن يكون حادث في ح ا ل ة البغي وفي ح ا ل ة ا ل أ ه و ا ء لذلك س ل ا م ة الصدر أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة م ه م ة جدا أ ن تكون سليم الصدر و أ ع ط ي ك على ذلك أ م ث ل ة يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه قال إ ذ ا خرجت من داري وجدت على بابي صفاني صف للحوائج و ا ل أ م و ا ل ل أ ن ه كان ثري وصف للفتاوى و ا ل أ س ئ ل ة حتى بي من الصلاح بجمارك أي قال فخرجت من داري فلم أ ج د ببابي احدا قال فعلمت أ ن ه ا من المصائب التي نزلت بي وعساها الا تكون بسبب ذنوبي هذا على خلق عالي لما لم يجد الناس وقوف أ ل ق ى ب ا ل ل ا ئ م ة على ن ف س ه ما قال والحمد لله ا ل ل ي ل ة ا ل لا ه ح نزلت من الناس ومن س ؤ ا ل يا اخي ذات يكرر الزول ازوجه ح ل ي خ ذ ل و ن الحل ة يعني ولا شنو يعني ما قال كدا ما قال صحبك كان عسل ه شنو ما ت ن ح س كله دروا هموده الشعب السوداني في مستده لان ا ل ش ف ا ف ي ة والصفاء في التعامل مع ا ل إ خ و ا ن مفقود يقول ابن عباس نقل ذلك ا ل ذ ه ب في سير اعلام النبلاء يقول ابن عباس رضي الله عنهما أ ر ب ع ة لهم علي فضل وحق ا ل أ و ل من ب د أ ن ي بالسلام والثاني من وسع لي في مجلس والثالث من غبر قدمه لقضاء حاجتي أ م ا الرابع قال لا يكافئه عني إ ل ا رب العباد قال الرابع دا إ ل ا ابو بكر يكافئ لكن أ ن ا ما بقدر قلل من قال رجل نزلت به ح ا ج ة فتقلب الليل على فراشه فوجدني أ ه ل لقضاء حاجته فجاءني يطرق بابي يطلبني قضاءها قال د ه من كثره ما عنده عليه فضل وحق قال الا ان يكافئه عني رب العباد إخواننا ولا الكلام قال ده عنده المه حق على الثاني شايف يدين وإذا شايف ان الزلده أ ك ر م و إ ك ر ا م شديد سبب ا ل إ ك ر ا م أ ن ه وضعه في م ن ز ل ة و م ر ت ب ة ع ا ل ي ة فمن بين جميع ا ل إ خ و ا ن اختاره هذا يعني أ ن ه أ ح س ن به ظنا و أ ن ه وضعه في م و ض ع ة أ ه ل ا ل م ر و ء ة و ا ل ن ج د ة والكرم ثم أ ن ه فتح له بابا من أ ب و ا ب الحسنات جعلك ج ع لنفس ه ل ا ر ض ا تزرع فيها زرع وتغرس فيها غرس ا ليكون ح س ن ة ل ك أ م ا م الله يوم ا ل ق ي ا م ة فلذلك س ل ا م ة ا ل ص د ر أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه من ا ل أ خ ل ا ق ا ل م ه م ة جدا أ و ر د ا ل إ م ا م أ و ر د ابن الجوزي في المنتظم رحمه الله ق ص ة ا ل إ م ا م أ ح م د مع محمد بن منصور الطوصي كان محمد بن منصور الطوصي من علماء أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة غير أ ن ه كان بينه وبين أ ح م د ملاحاه ردود يعني وكان إ ذ ا جلس مجلس أ ف ت الناس ب أ ن لا يؤخذ عن ا ل إ م ا م أ ح م د علم شوف أ خ و ا ن ا ا ل أ خ ل ا ق دي ماشي بتقال ساكت ا ل أ خ ل ا ق تعاش محمد بن مسطوره توصي من أ ه ل ا ل س ن ة ا ل ع ق ي د ة نفس ا ل ع ق ي د ة مع ا ل إ م ا م أ ح م د ولكن كان يفتي ب أ ن لا يؤخذ عن عن ا ل إ م ا م أ ح م د علم قال, قال ابن ل ا الجوزي ولو طعن فيه أ ح م د لوثب عليه أ ه ل الحديث يعني أ ح د بن حمبر كرد عليه الناس يقومون عليه يعني ويقع عليهم الجرح قال فكان ا ل إ م ا م أ ح م د لا يتعرض له ثم ورد حديث في اسناده محمد بن م ن ص و ر الطوسي فانتظر طلاب ا ل إ م ا م أ ح م د منه ك ل م ة يقول لا يصلح ضعيف متروك مدلس كذاب ي ط ع م ف ي ه وثم بعد ذلك يثب عليه اهل الحديث قال فامضى ا ل إ م ا م أ ح م د الحديثه ولم يطعم فيه فقالوا فيه محمد بن منصور قال و إ ن كان فيه محمد بن منصور قالوا إ ن ه يقع فيه وما جلس مجلسا الا وحذر الناس منك شيء عجيب في ناس ي ح ذ ر و ا من ا ل إ م ا م أ ح م د شيء عجيب يعني ومن أ ه ل ا ل س ن ة قال قال ا ل إ م ا م أ ح م د لطلابه محمد بن منصور الطوسي رجل صالح ابتلاه الله ببغضنا إ ن لم نكتب عنه فعمن نكتب أ ك ت ب و عن محمد بن منصور مع أ ن ه كان في مقام التشفي والانتقام ولكنه أ ب ى ان ينتقم لنفسه هو الذي قال عن المعتصم بعد أ ن جلده وقام له خراج في أ س ت ه ف إ ذ ا ع ا ل ج ه الطبيب واشتد عليه ا ل أ ل م يقول اللهم اغفر لمن ضربني وسامح من ظلمني وتجاوز عمن عاداني إ ل ا صاحب ب د ع ة يكيد بها ضد دينك فلا تغفر له فلذلك أ ق و ل أ ح ب ت ي أ ي ن خلق ا ل إ م ا م أ ح م د مع محمد بن منصور الطوسي أ ي ن خلق ابن عمران الطلحي مع عبد الرحمن ا بن ا ل و ر ن ة كان ابن عمران الطلحي قاضيا وعبد الرحمن ا بن ا ل و ر ن ة أ ت ى شاهدا في ق ض ي ة فرد شهادته و ا ل ش ه ا د ة لا ترد إ ل ا لشنق إ ل ا لفسق فرد شهادته ودال ودالت ا ل أ ي ا م ك أ د ا ل ه ا الله فصار ابن ا ل و ر ن ة قاضيا وجيء بابن عمران الطلح شاهدا وكان ابن دينار كاتب المحكمه فقال له يا ابن دينار إ ن ه عندنا عدل د ي ا ن ة عند عدل ما يدري ع م فيه إ ن ه عندنا عدل امض شهادته ف إ ن المؤمن لا يشفي غيره مع انه كان ممكن ي ر د برضه ش ه ا د ة زي ما رداها إ خ و ا ن ن ا أ خ ل ا ق السلف ت ع ا ش بعض هذه ا ل أ خ ل ا ق في جوانب ا ل أ خ و ة ق ر آ ن ي ة ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة ومن يوقش ح نفسه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون بعض هذه الاخلاق أخلاق شنو ق ر آ ن ي ة غ ر د ت في ا ل ق ر آ ن لنتخلق ونعمل بها في هذا المجال أ ك ت ف ي بهذا القدر مما يحضرني من أ خ ل ا ق السلف أ س ا ل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول و ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم الله بعض الاخوه كتب أ ب ي ا ت للشعر ف إ ذ ا شاء ان ي ق ر أ ه ا ل أ ن ه أ د ر ى بما فيها فليتفق حلية. جزاك ا ل ل ه خ ي ر يا أ خ ي جزاك ا ل ل ه خ ي ر بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا من كل شيء ونفعنا بعلمه هناك مناهج مختلفه للتوحيد فما هو صح منهج من هذه المناهج ثم ما حكم الانضمام الى جماعه من الجماعات الاسلاميه ا ل م ت ع د د ة وما هي اسس اختيار هذه الجماعه منهج التوحيد ما ما. طيب. الحمد لله و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ونواله اما اختلاف الناس حول مناهج التوحيد السؤال لم أ س ت م ن ه ولكن التوحيد الذي عليه سلف ا ل أ م ة ب ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل أ س م ا ء والصفات هو التوحيد الصحيح وهذا هو منهج الاستقراء والتتبع الذي أ خ ذ من الكتاب و ا ل س ن ة في فهم التوحيد وغير ذلك لا يعتبر صحيح ومن ت أ م ل عبارات ا ل أ و ل ي ن حتى من كبار التابعين وحتى بعض أ ل ف ا ظ ا ل ص ح ا ب ة يجد أ ن هذا التوحيد بهذا التقسيم ليس تقسيما محدثا إ ن م ا هو تقسيم قديم وذلك من خلال أ ل ف ا ظ ه م حتى ا ل ق ر آ ن لما فرق بين الرب وبين ا ل إ ل ه لم يكن هذا من قبيل المترادف إ ن م ا كان من قبيل ا ل إ ض ا ف ة و ا ل ف ا ئ د ة والنفع قل أ ع و ذ برب الناس ملك الناس إ ل ه الناس فتقسيم التوحيد وبتوحيد ا ل أ س م ا ء والصفات و ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة المعروف عند سلفنا الموجود في كتب اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة هذا هو الصحيح و ا ل أ ص و غ أ م ا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ق ض ي ة الجماعات ق ض ي ة طول فيها الكلام لكن ينبغي أ ن يتعامل مع الجماعات باعتبار أ ن ه ا وسائف وليست غايات و ا ل أ م ر في ذلك يقوم على أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن يكونوا على ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة والمنهج السليم ثم أ ن لا يجعلوا ا ل ج م ا ع ة ولا الحزب ولا الكيان القائم هو معقد الولاء والبراء وان, يتعاون وأن يتم ذلك على أ س ا س التعاون الشرعي الذي قاله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ا ل إ ث م والعدوان و أ ن يؤخذ من باب الوسائل فقط ل أ ن تقديم النفع والخير مع ج م ا ع ة هو أ ب ل غ في ا ل إ ي ص ا ل ولاسيما في هذا العصر الذي هو يقوم على التكتلات و ا ل أ ح ل ا ف أ م ا ا ل أ ص ل في ذلك في, في ذلك أ ن ه من الوسائل و ا ل أ ص ل في الوسائل الحل إ ذ ا كان على التنوع ولم يكن على التضاط ب بهذه الشروط والضوابط التي ذكرناها يجوز إ ن شاء الله والله تعالى أ ع ل م ا ل سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا واحسن إ ل ي ك م وجازكم من فضله ونفع بكم العباد والبلاد الامين واشهد الله تعالى على حبكم فيه وباعثر يا ش ي ء أ ن ا لقد ا ل خمسين ب ش ر ة ولعل المصح ن جرحا ح ت ج ما اقل او ي ب ا و في زماننا هذا ا ل أ ح ي ا ء ن ش أ ن س أ ل الله أ ن يبارك أ ع م ا ل ن ا و تعالى نعرف ذلك و كثر منهم ق ط ي ة الشيخ هذه ا ل ت ر ب ي ة التي نصبها ل ل ت ص ف ي ة نحن الذين ندعي أ ن ن ا على مسلسلتنا ا ل ص ا ل ح بعضنا ا ج ا ب الله نجده يطعم في ن ي ا ه إ خ و ا ن ن ا ل س ل ف ي ي ن التي طيب ما تعرفكم من كلام ما تعليقكم على هذا أ ي و ه التي ظاهرها على وفق الشرع فيصفونهم ب ن ق ط ن ق ط و ب ن ق ط ن ق ط يعني يعني ب أ م و ر ومسائل أ ي ه ا الاحبه كلام شيخنا ا ل ع ل ا م ة المحدث م ق ب ل من هذا الوادع ي أ ر ى أ ن ه كافي في هذه ا ل م س أ ل ة و ر س ا ل ة الشيخ الفاضل عبد المحسن العباد رفقا أ ه ل ا ل س ن ة ب أ ه ل ا ل س ن ة ر س ا ل ة ج د ي ر ة ب ا ل ق ر ا ء ة رفقا أ ه ل ا ل س ن ة ب أ ه ل ا ل س ن ة هذه رساله ق ي م ة ج د ي ر ة ب أ ن ت ق ر أ وانبه إ ل ى م س أ أ ل ة ي ا ل إ خ و وأن ة نحن يعني ينبغي أن نكيلة بمتيالين وأن نطفف لا نفس هؤلاء الذين ي ط ع ن و ن في النيات أ ب ي طعمهم في نياتنا خرجوا عن أ ه ل السنه أ ي ض ا ينبغي أ ن نرفق بهم يعني أ ر ج و اجوفهم هذا الكلام كويس يعني هذا حجه لك وحجه لمن لهذا ا ل أ خ الذي أ ن ت قلت عنه عباره لطيفه قلت هداه الله أ ن ه ي ط ع ن في النيات ويقول ويفعل وكذا فيه به خلل أ و ليس هو أ ف ض ل من الشباب التائه أ و لم يكفي أ ن ه عرف ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة و أ ن ه على نهج ا ل س ل ف ولكنه شباب ثائر وربما مندفع وربما ا ل ع ا ط ف ج ي ا ش ة فوقع في بعض ا ل أ خ ط ا ء ينبغي كما نطالبهم أ ن ينصفونا ينبغي أ ن ننصفهم نحن وبذلك يتم الميزان الصحيح و ا ل ق ص ط ا س المستقيم م ن ع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 عاده وعرف السواقين والسائقين و ا ل ك م ا س ر ة إ ذ ا كان ا ل ع ر ب ي ة ج ا ي ة من الشنقيطي وماشي السوق العربي من جنب ا ل م ع د ي ة هنا هل العرف إ ن ه ا ل إ ن س ا ن يدفع طبعا هذا هو ا ل أ و ف ق للعدل يعني انه يدفع بقدر ما ركب ولكن هل العرف ان من ركب يدفع كل التعريفه اذا كان ا ل أ م ر كذلك ف ا ل أ و ل ى والتحوط والورع أ ن تدفع التعريفه ك ا م ل ة أ م ا إ ذ ا لم يكن هنالك عرف و... ف بعد ذلك دفع هذه التعريفه بهذه ا ل ك ي ف ي ة التي ذكرت يعني ليس فيها حرج س ر ع ي ان شاء الله ل أ ن ك دفعت بقدر ما ركبته اما إ ذ ا كان العرف ا ل ع ر ف مقدم هنا في ا ل أ م ر الذي ليس فيه نص ر ع ي العرف مقدم خ ا ص ة في أ م و ر المعاملات ا ل ع ا د ة م ح ك م ة والله تعالى أ ع ل م ج ز ا ك ي كيف يكون التعامل مع من يحذر من العلماء الذين يوافقون بعض ممن هو على ع ق ي د ة السلف ولكنه يختلف معه في ق ض ي ة بل ويحذر من دروسه ولا ي أ خ ذ بفتوى أ و أ ي شيء بل يحذر منه كتحذيره من اهل البدع ويقول إ ن ه يتقرب بذلك لله أ و ل ا السؤال الذي أ ط ر ح ه من الذي يقرر ذلك هل طالب العلم نفسه إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك ضاع الدين ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى تحديد أ د ق أ ن يصدر ذلك من علماء يحددون من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ منه و ا ل أ ص ل في الناس ا ل س ل ا م ة هذا هو ا ل أ ص ل الشرعي ا ل أ ص ل في الناس ا ل س ل ا م ة بعد ذلك أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ينبغي أ ن يعلم شيء أ ن أ ه ل البدع كما قال ا ل م ت ي م ي ة ب ا ل نسل ب المتيم ي ة عنده ر أ ي غريب جدا في أ ه ل البدع يقول ما قام به ا ل إ م ا م أ ح م د طبعا ا ل إ م ا م أ ح م د عرف ة ب ش د ة على أ ه ل البدع ما قام به الإمام أحمد به قال يقوم به من كانت له ك ل م ة ك ك ل م ة ا ل إ م ا م أ ح م د و ه ي ب ة في نفوس الناس ك ه ي ب ة ا ل إ م ا م أ ح م د يعني ما كل الناس حتى يهجر أهل اهل ل ب د ع ذ ا ك البدع م ثيم رحمه ابن ا ل الكلام ويختلف ه هذا معه وإن يوافق كان في في ع ض الجزئيات كلامه الإمام لكن أن م أ ح إذا ط ن انفض الناس عنه قال ابن يا أنا شوف عن نفسه فإذا طعنت ينفض في شوف فإذا فيه فلا ثيم يا مبتدع أما الكلام عنه قال الناس ف ا ل أ و ف ق مقارعتهم والجلوس إ ل ي ه م ومناظرتهم وردهم إ ل ى الصواب لا هجرهم وهذا فهم في نهج التعامل مع اهل البدع عند شيخ ا ل س ل ا م تم يختلف عن نهج ا ل إ م ا م أ ح م د ل أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د كان إ م ا م ا متبوعا ف إ ذ ا حذر اخذ بتحذيره لكن أ ن ا و أ ن ت لو حذرنا هل تحذيرنا كتحذير ا ل أ ئ م ة المتبوعين لا يكون ا ل أ م ر كذلك فالجلوس ب ن تيمي ي ق و الأوفى ا ل إ ل ي ه م ومناظرتهم وردهم إ ل ا أ ن يكونوا مجاهرين وحدد أ ن و ا ع ا من البدع يتعامل معهم فيها المهم أ ق و ل في هذه ا ل م س أ ل ة ايها ا ل ا ح ب ة ابن تيم يقول ي أ ه ل البدع ليسوا سواء وهذه ق ا ع د ة م ه م ة جدا قال رحمه الله ف ا ل أ ش ا ع ر ة م ت ك ل م ة أ ه ل ا ل إ ث ب ا ت وعندهم من الخير ما ليس عند ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ج ه م ي ة حتى في حقدهم تجاه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فينبغي أ ن يفرق بين مقامات أ ه ل البدع و إ ل ا لما كان ه ن ا ك داع لتقسيم البدع إ ل ى بدع م ك ف ر ة و إ ل ى بدع م ف س ق ة مع تقرير أ ن الهجر ليس بالضروري أ ن يكون في البدع المكفره فقد يهجر ا ل إ ن س ا ن وليس مكفرا يهجر تعظيما ل ل س ن ة و إ ع ل ا ء لكلمتها ولكن ممن يصدر من أ ئ م ه لهم ش ن و ك ل م ة إ ذ ا هجروا أ ث ر الهجر وردع ردع المبتدع وردع من تسول له نفسه ب ش ن و بالابتداع الفقه عظيم نسال الله تعالى فيه الهدايه ة والتوفيق أذكر أن الإسلامي ل شيخ تأمية أعلم تكلم على البدع تكلم التفريق المكفرة بين والتوفيق م ف س ق ة فلعله ل هذا أنكر ا ف ر ي ق ا هذا ل ل أعلم مثل ه تذكر ت ر شيخ الإسلامتين بين عليه الله تعالى البدع المكفرة والمفسقة لكن سبق رحمه ا ل ن ق ط ة التي أ ر ا د أ ن يقف على ش ي خ السنتين ل ا م رحمه الله تعالى أ ن هذا التفريق تفريق اصطلاحي و إ ل ا البدع عموما هي خروج من الدين بلازم القول ب بلازم القول لكن ا القول ز م ل هذا التفريق الاصطلاحي لا يمنع أ ن يطلق في بعض ا لانه أ ب و ب ل أ لما تكلم عن بعض البدع ا ل م ف س ق ة بلازمها تشنو؟ تكفر وبعض البدع ا ل م ك ف ر ة إ ذ ا حسبت في أ ب و ا ب ا ل ع ق ي د ة قال في دقائق العلوم وخافيها لا يكفر, شنو؟ لا يكفر صاحبها لكن حتى التقسيم إ ل ى بدع قوليه كويس؟ وبدع ف ع ل ي ة فهو مما, مما استقر يعني ع د ة و ح د ة الوجود ا ل د ع و ة ا ل وحده الجنود والقلب الحلول شنو م كفر دا عد ة من باب البدع اصطلاحا ولكن لو سم باب البدع هو من ب ا ب شنو من باب ل ك ف ر ف إ م ا كفر و إ م ا شنو واما بدع, بدع فاصطلاحا يمكن أ ن يسمى على بعض الكفر شنو بدع فالذي يبدو لي تقسيم يعني ابن تيميه انكر هذه ا ل م س أ ل ة ما هو ب ا ل إ ن ك ا ر النافي ا ل أ م ر ب ا ل ك ل ي ة إ ن م ا بيان التفصيل من هذا التقسيم الاصطلاح و يقول ان ف س تقسيم شنو التقسيم نفسه تقسيم شنو محدث, هذا نفسه تقسيم شنو محدث وغرق وقصد غ ر بهذا التقسيم الاصطلاح فيما ي ع ن ي أ ع ل م ووقفت على قوله في هذه ا ل م س أ ل ة والله أ ع ل م يا شيخ حفظك الله ورعاك حفظك ق و ل القائل أ ر ى من ا ل م ص ل ح ة كذا ومن ا ل م ص ل ح ة عدم كذا أ ه و من الفتيه ويقصد ب ا ل م ص ل ح ة م ص ل ح ة ا ل د ع و ة هذا أ ي ض ا مما ينبغي أ ن يقال فيه ما قيل من الذي يحدد ذلك وباب ا ل م ص ل ح ة كما قال شيخ الاسلام ت ي م ي ة باب تضل فيه ا ل أ ف ه م ويلصق من الدين ب ل ا ل ويقال أ ن هذا من ا ل م ص ل ح ة فما هو حد ا ل م ص ل ح ة ا ل م ع ت ب ر ة شرعا هل كل شيء تبدى للناس وظهر أ ن ه م ص ل ح ة بل توهموه هل هو م ص ل ح ة ثم من الذي يحدد ا ل م ص ل ح ة من غير ا ل م ص ل ح ة يقول ابن تيميه هذا للمجتهدين هذا من الضوابط ا ل م ه م ة جدا في الحديث عن المصالح عشنو والمفاسد و ل أ ن ه أ ن ت تراها مصلحه ة و ي ليست مصلحة وقد أ ق و ل لك قول أ ن ت ر أ ي ت ه ا مصلحه انا لم أ ر ه ا مصلحه بل ر أ ي ت ذلك م ف س د ة ما الذي يحل ا ل إ ش ك ا ل ويفض النزاع الاحتكام أ و ل ا إ ل ى ا ع ت ب ا ر الشرعي وليس في ارتكاب ا ل حرامي مصلحة للدعوة م ك ي ف ع ل نفس ا ل م ح ر م ا ا ا ت ل ظ ه ر و و ي ق للدعوه أن هذه م ص ح مصلحة ة شنو؟ ل ل ة ذ ا باب أيضا لا انزلاق أن وأن ينبغي ألا يحصل فيه يطبق بالضوابط ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ع ر و ف ة عند علمائنا نعم أ ن ا السائل لدي ر غ ب ة في العلم الشرعي ولكن أ ت ع ل م علوم يعني أ ك ا د ي م ي ة واضح السؤال أ ايها ا ل إ خ و ة ا ل أ ص ل أ ن الاختلاط حرام وما في ذلك شك ا ل أ م ر الثاني أ ن الاختلاط ح ر ا م في كل مكان في الجامعات وفي ا ل أ س و ا ق وفي الشوارع حتى في هذا الذي يركب بين الخرطوم وتوتي اسمه جنوب ال... الفلوكة ا ا ل ن والاختراق ف ي ه ا أشد ل و ا ه وطبعا ما في اختلاط ل م د ة يوم واختلاط ل م د ة ساعات كله حرم ا اما التعليم المختلط أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة يمكن أ ن يقال فيه شيء ا ل أ ص ل أ ص ل ا في وجود الوجود في هذه ا ل أ م ا ك ن وللرجال وهذا كلام الشيخ العثيمين و إ ن قال فيه في النفس منه شيء لكن قاد الاصل في الجامعات ان يوجد الرجال إ ن أ ر ا د الناس أ ن يقوموا يردوا, شنو؟ يردوا النساء ولا يخرجوا, شنو؟ ولا يخرجوا الرجال من ذلك والذي أ ق و ل به والله تعالى أ ع ل م أ ن ذلك من في حكم ما ع م د به البلوى وحكم ما ع م د به البلوى فقها اتقوا الله ما استطعتم كما أ ن ه يعني قال الشيخ ابو سمتيم رحمه الله تعالى الوجود في أ م ا ك ن المنكر لبيان المنكر فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم مع القوم الظالمين ق و م ا ل أ ي ض ا ذلك ج ا ئ ز فمن ذهب باعتبار أ ن ا ل أ ص ل ايوجد الرجل في دواوين ا ل ح ك و م ة في المركبات ا ل ع ا م ة في ا ل أ س و ا ق ايوجد الرجال وجود النساء ينبغي أ ن أن أن, أن, أن, أن, أن أن يؤمر س ر ع ا بخروج النساء من الجامعات ثم من ر أ ى لنفسه و س ل ا م ة دينه وهذا الذي فعلته لما أ ت ي ت ل ل د ر ا س ة قبلت في جامعات م خ ت ل ف ة ولكني اثرت ا ل د ر ا س ة في ج ا م ع ة غير م خ ت ل ف ة ا ل س ل ا م ة للدين تقتضي ذلك حتى, حتى المركبات يمكن أ ن تركب وتجلس بالقرب منك ا م ر أ ة و أ ن ت ليس لك الخيار أ ن تجلس ا م ر أ ة و لا تجلس ولكن إ ذ ا جلست ف أ ن ت قم وكن واقفا وكل اختلاط بدلا من أ ن تكون جالس بالقرب من ا م ر أ ة وهذا في ا ل ف ت ن ة أ ك ب ر ابتعد وكن واقفا وسوف تظل واقف بالقرب من شنو من ا م ر أ ة ولكن الوقوف من ا م ر أ ة في ح ا ف ل ة أ و مركبه عامه او في ف ل و ك ة أ ف ض ل من الجلوس بالقرب من امراه والله تعالى اعلم ر أو ر بمدة البنات من المواصلات أما كل يوم مع البنات المحل قليلة كل نجلس هؤلاء في نفس لا شك أ ن ه اشد ثم ما هي ا ل ض ر و ر ة لهذا الطالب أ ن ي د ر س ل ه ذ ه ا ل ج م ا ع المفترضه و من, من خلال كلامك المبين أ ن ه ل ل ح ا ج ة وليس ل ل ض ر و ر ة و ا ل ح ا ج ة تنزل م ن ز ل ة ا ل ض ر و ر ة فما ا ل ض ر و ر ة في ركوب ا ل ف ل و ك ة ما ا ل ض ر و ر ة في دخول السوق ما ا ل ض ر و ر ة في, في ركوب المواصلات كل ذلك ل ل ح ا ج ة ما ا ل ض ر و ر ة في التوظف في وظيفه مختلطه كل ذلك حرام هذه نقطة النقطة انا ل ق ط يبدو لي ا ن ه ا ل أ م ر الذي ذكرناه أ ن ه ل ل ح ا ج ة وتحصيل العلوم ا ل أ ك ا د ي م ي ه ح ا ج ة و ح ا ج ة م ع ت ب ر ة خ ا ص ة في ظل هذه ا ل أ ز م ن ه ثم ت ص و ي ر انه يعني انهم يجلسون مع الطالبات يوميا هذا تصوير أ ي ض ا يحتاج إ ل ى شيء من التحقيق والتدقيق ل أ ن الشخص السائل اعتبارا هو متورع يعني أ ن ه على ا س ت ق ا م ة ثم الموجود أ ن ه يبتعد ويحاذر ي ويتكلم ويعلق جريده ومعه م ج م و ع ة من إ خ و ا ن ي يعني أنا يبدو لي للتقديل أنا الأمر إذا برضو ترك ا ل ف ت ن ة أ ش د أ و غير أ ش د هو يمكن ان يحتج ا عليك أ ن ه ا ل ف ت ن ة يعني ليست أ ش د هو مع إ خ و ا ن ه يطلع وينزل معهم وبعيد عن النساء بل قد لا يحتج ا بهن وهكذا مع إ ق ر ا ر ي أ ن الحوش الجامعي اسوا في كل شيء أ و ل ح ا ج ة في ن و ع ي ة الفتيات طبعا مركونا زي س ت ا ت ا ل ش ا ي و رايكم شنو واحده ماشيه ا ل ج ا م ع ة زي س ت ا ت ا ل ش ا ي زي الموظفات أ ك ي د ب ي ق و ل لها ت ا ل لبس معين ا ل م ك ي ج ا ت ع ن د ه م كده الحجز لا تضيق مرات فعلا هذه المسائل يعني هي موجوده ة طبعا جربتك جربتك عن نفسي عدم أنا الشيخ ما الحمد نفسي <تصفيق> لأن ل ل الحقيقة ناحية الفترة, الفترة عدم جواز لأن ما عرفتها وجربتها وعلى لأن حسن هي من عدم ان ا ل ن ا ب ل ه شتم من غيرها و ا ل ا ن س ا ا ل ل ا م و السلام و الدين أ ه م و و ل ا من كل شيء السؤال الشر الاخر السائل يقول لديه ربط العلم ا ل ش ر ي هو لا يتعلم علم العلم فهو ف ي ه م ا افيد ان واصل اما يصراف ع ل م الشريف و ل ا يا خ و ا ن انا ا د ان ق و ل ش ي ء لعله يجيب على هذا السؤال وتعليق على كلام أ خ ي ن ا القائل بمنع التعليم المختلط قائل بالاصل ب ا ل م ن ا س ب ة يعني هو لا يتحرك في الفتوى ولا يحتاج إ ل ى أ د ل ة إ ذ ا حرم يحرم للاختلاط ش ن و ل وهذا هو الاصل يعني فينبغي أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الشباب الذي يدرس في ا ل ج ا م ع ة ا ل م خ ت ل ط ة إ ذ ا سمع مثل هذه الفتوى عليه ان لا يتكدر م ا يقول يا ك م شنو اخواننا ل ف ت ذاتا و شنو دي ب ا ل م س ب ة هذا هو ا ل أ ق ر ب إ ل ى الاصل أ ص ل هو ل أ اي ل ل أ أ ص اختلاط شنو حرام هذا هو ا ل أ ص ل فهو هو, هو لا يحتاج إ ل ى إلى كثير عناء ولا إ ب ر ا ز أ د ل ة إ ن م ا يحتاج إ ب ر ا ز ا ل أ د ل ة من المجوز أو、المبيح. اما ل ب المانع فقد وقف مع ا ل أ ص ل في تحريم الاختلاط وهنا أ ق و ل نفس ا ل م س أ ل ة ما هو ا ل أ ص ل في التعلم هل هي العلوم ا ل ش ر ع ي ة أ م العلوم ا ل أ ك ا د ي م ي ة الاصل العلوم ا ل ش ر ع ي ة ف إ ن تعلم الناس العلوم ا ل ش ر ع ي ة وصار هنالك علماء وطلاب علم انتقل هذا الواجب من الوجوب العيني إ ل ى الوجوب الكفائي فهذا واجب كفائي وبعض العلوم من علوم الدنيا كما قال الشاطبي هي أ ي ض ا من الواجبات وذكر ذلك أ ي ض ا الحليمي في شعب ا ل إ ي م ا ن أ ن ذلك كتعلم الطب مثلا لو أ ن ا ل أ م ة قعدت كل قادر عن تعلم العلم تركه يعتبر آ ث م ل أ ن ه ينبغي ض ا ي ان يكون في ا ل أ م ة علماء ل أ ن الطب تقوم عليه فتاوى ا ل إ ج ه ا ض متى يتم ا ل إ ف ط ا ر ب ا ل ن س ب ة لمن ل أ ص ح ا ب ا ل أ ع د ا ر و ا ل م ش ق ة أ ي ض ا كيف يعني يفتغ يحتاج ع ن ي يفتغ ي إ ل ى قول من طبيب شنو م أ م و ن ولذلك ف ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى م و ا ز ن ة أ ن ا أ ل ق ي ب ا ل أ م ر عليه هو أ و ل ا اي أ م ر من أ م و ر ي الدنيا و ا ل أ ك ا د ي م ي ا ت يريد أ ن يتعلم و أ ن يدرس أ ي شيء منها واحد ما هو, ما هو المجال العلمي الشرعي الذي يود أ ن يتخصص ف ي ه العلم الذي ينبغي ان يتعلمه أ ي مسلم علم ا ل ع ق ي د ة وما تصح به ا ل ع ب ا د ة هذا يلزمه أ ن يتعلمه ولو كانت العلوم ا ل أ ك ا د ي م ي ة تعارضه يطرحها ويتعلمها أ م ا إ ذ ا كان غير ذلك فالانفع له ويدخل بعد ذلك بر الوالدين يمكن أ ن يدفع ا ل أ م ر ويعطي ا ل أ م ر دفعا المهم ا ل م س أ ل ة بهذه ا ل م س أ ل ة وهذه ا ل ص و ر ة تكتمل في ذهن السائل حزاكم الله قال الضائل بالعلم الشرعية مهيئ ولو أنه و استعلها فهي أ ف ض ل لا شك والمقصود في ا ل آ ي ا ت التي ي ق ع ى الله عز و جل بها هي العلوم ل ما في شك نعم أ خ ت م هذا تدريب الكلمات الاخر م ل هذا ا ل ك ل م يعني اسمعها كثير م ا ل إ خ و ة و قد ق ر أ ه ا ا ل آ ن يقول خزائن اصناف العلوم من عند رب العالمين منها نتاع المسامع بذكر الحج ا ل أ و ل ي ن ا س ل ا س ة وصفاء قول يماثل الدره الثمينه ع ذ و ب ة معها وخضرا ي ق ف القلب السقينا البيتها ع ا د م ح ا ي الشمس ماثله الينا نحن نكسبه كذلك ولا نزكي ولا نزكي علمنا ا ل ن ب ي ن ا スタートです。<laughs>